وَحَائِدَةِ قُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبر، ترهقها قت ره، أولئك هم الكفران في